لا نزال نعرض مشألة التفريعات على الشماع والعرض من كتاب الشيخ زكريا بعد أن درشنا ما جاء في كتاب القافض العراقي يقول الشيخ زكريا رحمه الله خامسها أي خامس التفريعات في النشخ والكلام ونحوهما من الشيخ او الطالب وقت التحمل ما حكم هذا الشماع اذا كان الشيخ ينشخ اسماء العرض او كان التلميذ ينشخ اسماء التحديث ما الحكم قال في وقت التحمل وفي شن الإجازة مع الشماع وهو ما ذكره بقوله واختلفه ومعنى شم اجازة مع الشماع يعني هل يشرع للشيخ بعد ان يحدث بالحديث ويحدث بالكتاب او يُعرض عليه الكتاب ان يجيز الطلاب بعد التحديث والشماع هل هذا الامر شايع وجائز او لا فكان المساله الخامسه تشتمل على بين الامرين الامر الاول ان نشف اسماء التحديث او العرض والامر الثاني الاجازه مع السماع او العرض قالوا هو ما ذكره بقوله واختلفوا اي العلماء بصحة الشماء من ناشخ وقت القراءة مش مع كان يعني هذا الناشخ بأن كان شيخا أو شامعا بأن كان تلمينا فقال بامتناع ذلك مطلقا أي لا يجوز الجمع بين الشماء والنشخ لواء كان ذلك من الشيخ أو كان ذلك من التلميذ قال فقال بامتماع ذلك مطلقا الأستاذ ابو إسحاق الإسرائيلي قال بفتح الفائ وكسري الياء إسرائيلي إسباء لا إسرائيلي مع أبي إسحاق الحربي نشبه قال الاله ريبة محلة ببغداد ومن من قال بالامتناع ايضا قال وابي احمد ابن عدي صاحب كتاب الكامل في اخرين يعني من العلماء منعوا ذلك وعللوه قالوا لأن الاشتغال بالنشخ مخل بالشماع على ما ذكر الله تعالى من قوله وما جعل ما جعل الله لرجل من قلبين في الجوفه ومن يشتغل بالشماع يتعذر عليه الشغل بالنشخ ومن يشتغل بالنشخ يصرد عليه الشماع قال وجاء نحوه يعني نحو هذا القول بالمنع عن ابي بكر احمد بن اشحاق الصدغي قال بكشر الصاد المهملة نشبه الى ابيه يعني هذه النشبه انتشب بها الابو لانه كان يبيع الصدغة فقيل له الصدغي كأنها نشبة إلى بيع إلى تجارة فإنه قال لا تروي يعني لمن شاء لا تروي أنت ما شمعته من شيخك في حال نشخه أو نشخك فإن كان الشيخ ينشق أثناء العرض هذا لا ينبغي لك أن تقول أخبرنا وإن كانت تلميذ ينشق أثناء التحديث فلا يجوز له ولا يشعر له أن يقول حدثنا في حال نشخه أو نشك تحديثا وإخبارا إذا يقول أوجد العلماء صيغة لمن ان شغل اثناء التحديد او الشماء او العرض بشغل كالنشي وغيري ان يقول حضرت حضرت هلانا يحدث او يخبر وهذا على شبيل الورع وعلى شبيل الدقة في التعبير ولذلك قال أي فلا تقل حبثنا ولا أخبرنا بل قل حضرت كما يقوله من أدى ما تحمله وهو صغير معنى من أدى ما تحمله وهو صغير يعني من أخبر لمجالس العلم دون خمس سنوات جرت العادة أن من يضلط الشماء يكتبون له وأخبر فلان أو حضر فلان ولذلك إذا أراد أن يروي ما تحمله في تلك السن يقول حضرت فلان يحدث أو أخضرت عند فلان وهو يحدث وجعلوا من يشتغل بالنسخ شأنه سأن من كان غير مميز لاشتراك الإثمين بالانشغال عن التحديث أما الصغير فلعدم التمييز وأما الناسخ فلعدم التفرق قال كما يقوله من أدى ما تحمله وهو صغير قبل فهمه الخطاب ورده الجواب كما هو شرط التحمل لكن يقول ولكن وهذا الشدراك على الحكم الشابع أبو حاتم محمد بن إدريش الرازي وهو الحنظلي قرين الإمام أبي جرعى والإمام البخاري وغيرهم وهو أحد من اعتمد عليهم عبد الرحمن ابنه في تعليف كتابه الجرح والتعديل قال وهو الحنظلي نشبة إلى درب حنظلة بالري أو بالري وكذلك ابن المبارك عبد الله الإمام صاحب كتاب الجهد كلاهما كتب اين شخ اثناء الدرش واثناء التحديث قال اولهما وهو ابو حاتم في حال تحمله عند محمد ابن الفضل عارم وعارم هذا لقب لمحمد ابن الفضل وعند عمر بن مرجوع أي نشخ أيضا أثناء التحمل وكأنه يجوز النشخ ولا يرى في النشخ شغلا عن التحديث قال وثانيهما يعني عبد الله بن المبارك في حال تحديثه ذلك منهما في حال تحديثه أي في حالي ما كان يعرض عليه كان ينسخ وذلك منه ما يقتضي جوازه أي جواز النسخ اثناء التحمل او الاداء وعدم وجوب ذكر القبوري يعني عندما يحدث عنه من تحمل والشيخ ينسخ او من نشخ أثناء التحمل لا يلزمهم أن يقولوا حضرنا وإنما يقولوا حدثنا وأخبرنا قال وكذا جوزه موشى بن هارون الحمال قال بالحاء المهملة بالمهملة يعني بالحاء وغيره أي من الأهل العلمي والشيخ بن الصلاح كغيره ذهبا إلى القول بأن خيرا منه أي ما ذكر من إطلاق القول بالجوازي والقول بالمنعي أن يفصلا يعني كأنه يقول ليس كل من نشخ أثناء التحمل يرد سماعه كما أنه ليس كل من تحمى من أدى أثناء نسخه لا يقبل أداؤه وإنما المشألة تتوقف على قدر إدراكه وعلى قدر استباعه وعلى قدر صدور ذهنه فإن كان النسخ غير مؤثر عليه في تحمله أو أدائه فالأداء الصحيح والتحمل صحيح وعليه أن يستخدم نفظة حدثنا وأخبرنا ولا يجب عليه أن يقشرها على حضرته أما إذا كان المشرؤ يشغله فله او فليس له ان يقول حدثنا واخبره هذا معنى قوله والشيخ ابن الصلاح كغيره ذهب الى القول بان خيرا منه اي ما ذكر من اطلاق القول بالجوازي او القول بالمنع ان يفصل قال بعليز الاطلاق بحيث صحبا نشخى فهم للمقرؤ صح الشماع أو لا بصحبه ذلك أو لا يصحبه ذلك أي لا يصحبه الحضور أو الانشغال وصار كأنه صوت غفل بطلا أي السماع فأنه يقول ننظر إلى حال التلميذ وإلى حال الشيخ فإن كان التلميذ واعيا لما يقرأ صح السماء وإن كان غير واع فشماعه غير صحيح ويستخدم نفذة حضرة وهكذا الشيخ قال والقول بالملع أن يفصل بالألف بألف الإطلاق بحيث صحب المشخ فهم للمقرؤ صح السماع لا يصحبه ذلك وصار كأنه صوت غفل بطلا أي وكذلك الألف التنوين على ألف بطلة ليس بلازم لأن الألف هنا للإطلاق وليس تلك تنوينا أي الشماء وصار حضورا والعمل على هذا يعني الذي ذهب إليه ابن وقد كان يفعله شيخنا والمراد بشيخه ابن حجر رحمه الله بل ويفتي ويرد على القارئ يعني اثناء القارئ يقرأ لو شئ يفتي واذا اخطأ القارئ ويرد عليه كان الله سبحانه وتعالى اعطاه يعني من ان كان الاشتغال باكثر من شيء في اثناء العرض وهذا الامر يعني قد يقع ولذلك نجد بعض الشيوخ الذين يقرؤون القرآن قد يقرأ ويعرض عليه أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة ويتابع قراءاتهم ويرد من يخفئ منهم دون أن يشغله هذا الكلام أو الرد عن شماع الآخرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشع ولذلك قال ويفتي ويرد على القارئ كما جرى للدار قطني قال كلمة الدار القطني نشبة إلى دار القطني ببغداد محلة ببغداد تشمى بدار القطني فذ حضر في حداثته املاء ابي علي اسماعيل الصفار فرآه بعض الحاضرين ينسخ فقال له لا يصح شماعك وأنت تنسخ فقال له الدار قطني فهني للإملاء خلاف ظهنك ثم استظهر عليه حيث عدى إملاء إشماعيل المذكور أي عدى ما أملاه عدا جاء قال له تدري كم أمل الشيخ فبهيت الشخص الذي أنكر عليه قال لا أدري قال الشيخ أم لا حتى الآن ثمانية عزر حديث أتدري ما الحديث الأول وشرد له الحديث الأول ثم الثاني ثم الثالث فكان رحمه الله يحفظ أثناء النشر ولم يختلط ما يسمعه بما ينشخه وهذا يعتبر من النوادر والعجائب قال فهم للإملاء خلاف فهمك ثم استظهر عليه حيث عد إملاء إشماعين المذكور أي عد ما أملاه عدا وأخبر أنه ثمانية عشر أنه ثمانية عشر حديثا فعد أو فعد فوجد فوجد كما أخبر أي فعد الذي أنكر فوجد العدد كما اخبر الدار قطني. كما اخبر بعد ان قال للمنكر عليه اتحفظ كم ام لا حديثا الى الان فقال لا فقال لا وشرد اي بعد ان عده شرده على الولاء اشنادا ومثنا فعجب الناس منه وذاك اي التفصيل المذكور في النشق يجري في الكلام من كل من الشامع والمستمع وقت السماع وفي إفراط القارئ في الإشراع أو إذا هينما أي أخفى صوته حتى خفي في جميع ذلك مثل هذه الأشياء التي تعد عيوبا في الشماع وفي العرض أيضا هل يجوز للإنشان أن يؤديها بكلمة شمعتك أو حدثنا أو أخبرنا أو أنه إذا استفهمها من غير القارئ ومن غير الشيخ أن يشير إلى من استفهم من فيقول حدثنا فلان كذا ثم يقول وهنا هينما او اخفى شماعه او لم اشمع ما قال واستفهمته من فلان فقال كذا او اخذته من المملي او من المستملي الذي املى او استملى على الشيخ يعني يبين حالات القفور حتى يكون دقيقا فيما تحمله دون أن ينسب شيئا لغير شيخه أو ينسب شيئا لم يسمعه من الشيخ وسمعه من غيره فينسبه للشيخ ولذلك قال وفي إفراط القاري في الإسرائي أو إذا حينما أي أخفى صوته حتى خفيا في جميع ذلك في جميع ذلك البعض أي بعض الكلام وكذا إن بعد الشامع عن القارئ أو عرضا نعاس خفيف للشامع أو للقارئ أو للشيخ بحيث يمنعان شماع بعضها هذه الصور هي التي يعني اختلف العلماء فيها هل يصح التحمل فيها أو لا بد من بيان ذلك العين قال ويلتحق بذلك الصلاة احيانا يكون الشيخ يصلي نافلة والطالب يقرأ عليه الشيخ فاذا شرد القراءة وكانت قراءته صحيحة سليمة اقره الشيخ وفي حالة الخطأ او كذا ينبهه بالاشارة او ينبهه بال نحنحة أو غير ذلك مما يبعله البعض وقد يكون العدش وذلك بأن يبدأ الشيخ الدرس ويأتي الطالب ويصلي نازلة وهو في أزماء صلاته يتابع حديث شيخه هذا معنى قوله ويلتعق بذلك الصلاة وقد خ... قد كان الدار يملي في حال قراءة القاري عليه يعني يقرأ يقرأ الطالب عليه يعرضه وهو يملي شيئا اخر وربما يشير برد ما يخطي فيه القاري ومعنى يشير يعني يشير الى القاري ينبهه الى على خطأ ثم مع اعتماد التفصيل فيما ذكر اي المشألة متوقفة على مدى فهم الشيخ أو مدى استيعاب الشيخ أثناء النشخ ومدى استيعاب الطالب أثناء النشخ فيما ذكر يحتمل أن يغتفروا في الظاهر من كلامهم الكلمتان أو أقل توشعة في الرواية خصوصا إذا وضعنا في الحشبان أن العندة في التحمل إنما هي في الكتاب لا في التحديد خصوصا بعد أن اشتقرت الكتب وعرفت وبذفت قال شيخنا ينبغي أن يكون الأمر دائرا على ما لا يكون الزهول عنه مخلا بفهم الباقي فإذا كان مخلا بفهم الباقي لم يجوز ولم يصح السماع عند إذن ثم قال سادسها أي سادس المسائل في سن الإجاجة مع السماع لاختمال أنه وطع فيه يعني في السماع نقص وهو ما ذكره بقوله وينبغي أن يسمى للشيخ المستمعي أن يجيز للشامعين رواية ما رواه لهم مع إسماعهم لهم جبرا لنقص إن وقع وبنسخة يقع أي الشماع بسبب شيء مما ذكره أو نحوه كخلل في الإعراب أو في الرجال وذلك كأن يقول أجلت لكم روايته شماعا وإجازة لما يخالف أصل الشماع ان خالف بل قال أبو عبد الله بن عتاب محمد الأندلسي ولا غنى لطالب العلم عن إجازة من الشيخ بما قرأ عليه مع الشماع له بقراءة أحدهما يعني بال بالشماع به أي بالشماع وبنشخة تقترن لجواز شهو أو غفلة أو غلط قال وظاهره الوجوب يعني يجب فعل ذلك ثم ينبغي لكاتب الطبقة أن يكتب الإجازة عقب كتابة الشماع والمراب بكاتب الطبقة يعني الذي يكتب على النشخة بعد أن يفرغوا من الشماء أو يفرغوا من المجلس أن يقول قرأنا أو سمعنا هذا الجزء على الشيخ بقراءة فلان وبشماع فلان وفلان وفلان, وفلان ويشمي الموجودين فإن كانوا دون سل البلوغ يسجلهم حضورا قال ثم ينبغي لكاتب الطبقة أن يكتب الإجازة أعطب كتابة الشماء المرابب الطبقة يعني الطلب الذين حضروا فراعة الكتاب على الشيخ أو سماع الكتاب على الشيخ سواء في مجلس أو في مجالس على حسب يعني ما يتيش قال ويقال أول من كتبها في الطباق الحاضر أبو الطاهر إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد المحسن الأنماطي قال فجزاه الله خيرا في شمه ذلك لأهل الحديث فلقد حصل به نفع كغير أي بالإجازة بعض الشماء ولقد انقطعت بسبب إهمال ذلك أي بالإجازة بعض الشماء ببعض البلاد رواية بعض الكتب لكون راويها كان له فوت ولم يوجد في الطبقة إجازة المشمعين للشامعين فما أمتن قراءة ذلك الفور عليه بالإجازة لعدم تحققها يعني فكان الكتاب فيه خرب وفيه انقطاع لعدم تحققها كما اتفق لعدل حشم علي بن الصواف الشاطبي في سنة من فلم يأخذ عنه شوى مشموعه منها على أبي بكر بن باقع وترك الباقي لأنه لم يسمعه قال وسيل الإمام أحمد وسيل الإمام بن حنبل يعني أحمد بن حنبل من ابنه صالح أي الشائل ابنه حيث قال له إن حرفا أي لفظا يشيرا أدغمه الشيخ أدغمه أي الشيخ أو القارئ القارئ فلم يسمعه الشامع مع معرفته يعني لذلك الحرف أنه كذا وكذا أيرويه عنه فقال أرجو يعني هذا على شبيل التشامل أرجو أنه يعفى عنه ولا يضيق به يعني أن في مثل هذه الحالة مدام هو عارف الكلمة وخفيها فخفاؤها يعني كأنه فيه شيء من التجوز لكن لو لم يكن عارف الكلمة وخفيت عليه فهو لا يستطيع اشتدراتها ولذلك في ذنب هذا الحال لا بد من السؤال ولا بد من الاسترشار ولهذا قال ارجو ان يؤفى عنه ولا يضيق به لكن الحافظ أبو نعين الفضل بن ذكين منع في الحرف أي اللفظ اليسير الذي يشرد عنه في حال شماعه من شفيان يعني منع من أن يرويه إلا إذا تحمله واستفسر عنه في حال سماعه من شفيانا والأعمش ثم يستفهمه من بعض رفقائه ربما لأنه يرى أن صوت مثل هؤلاء أو لما تميز به من رواية ولما عرف من صحة فيما يرويانه حرش على أن يسمع الطالب ما خفي عليه وذلك بسؤال الشيخين سؤالهما عن فات ولا يرى أن يكتفي بشماعي أو باستفهامي بش بش بش بش ولا يرى أنه يكتفي بأن يستفهم عن ما فاته من غيرهما قال في حال شماعي من الزفيان والعرش والمراجد الأعمش هو سليمان بن مهران الكلمي ثم يستفهمه من بعض رفقائه فلا يشع أي فقال لا يشعه إلا بأن إلا بأن أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم أفهمه إياها لاعشيش فإذا استفهم غير سليمان وغير شفيان فاذا اراد ان يروي يقول حدثني الاعمش او حدثنا شفيان قال كذا وكذا وقال كلمة لم اسمعها اشتفهمت منها فلانا او سألت عنها فلان ولا يحق له ان يرويها عن, عن الاعمش او عن شفيان مباشرة هذا ما يقوله الفضل بن ابن الدكين ولعله ضرب المثل بشفيان والاعمش أو ذكر الشفيان والأعمش على سبيل المثال دون أن يكون هذا الأمر خاصا بهما إذا قلنا مدلسين الأعمش مشهور بأنه مدلس لكن الشفيان قال العلماء وعدوا تدريشه من الطبقة الأولى التي لا تضر ثم إن تدريشنا لا دخل له لا أثر له لأن كل من الشفيان والأعمش حدثان ويقولون حدثنا فلان ويذكرون الكلمة لكن الكلمة لما غابت عن الشامع منهما واستفهمها من غيرهما فكأنه نزل في هذه الكلمة فاشترط أبو نعيم الفضل بن ذكين أن يبين نجوله في ذلك ولا يروي هذه الكلمة عنهما لما تميز به حديثهما من شحة وعلو وغير العالم هذا الذي يظهر لي والله على قال فلا يشع أي فقال لا يشعه إلا بأن أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم أي أصمه إياها لا عن شيخه مباشرة ونحوه يروي ونحوه قال يروى عن زائدة أو يروي ونحوه يروي عن زائدة ابن قدامى قال خلف ابن ثمين شمعت من شفيان الثوري عشرة آلام حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليشي فقلت لجائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بإذنك قال فألقيتها فأنه لم يحدث لها وأيضا أي ومما منع, ممن منع فالحافظ أبو محمد خلف ابن من المخرم قال بتشديد الراء المكسورة نصفة الى المخرم المخرم محلة ببغداد قال او قد قال مقتصرا على النون والالف يعني لما حدث عن شيخه شفيان كان يقول نا شفيانو, نا شفيانو ولم يقل حدثنا شفيان وحدثنا شفيان فلما شئر قال انا ما اشمعت من شفيان قوله حادالثاء وانما الذي سمعتنا ولذلك انا اكتشر على ما سمعته قال قد قالنا مقتصرا على النون والالف قال الفاته حدث من حدثنا من قول شيخه شفيان ابن عينا حين تحديده عن عمر بن دينار فكان يقال له قل حدثنا وينتنع ويقول إنه لكثرة الجخام عند شفيان لم أسمع شيئا من حروب حدث هذا قال وشفيان شيخه اكتفى بشماع لفظ مستمل عن المملي هذه المسألة يقول لما جاء هنا عن هذا التلميذ وهو خلف ابن سالم المخرم الذي كان يصر على أن لا يروي عن شيخه إلا ما سمع يقول هنا كأن في نوع من المفارقة إذا كان هذا الذي كان يفعله خلف ابن سالم مع شيخه سفيان فإن سفيان كان يعني يتساهل بهذا الموضوع فإذا حدد الشيخ فقد يسمع سفيانو من الشيخ الحديث وقد يموته بعض ما يحدث به فيأخذه من المستملي إذا قال الشيخ حددنا فلان وشكت قال المستملي حددنا فلان فيسمع سفيانو الخبر من المستملي فيرويه عن الشيخ ولا يرى في ذلك غبابة ولا يرى في ذلك منعا ولا يرى ذلك تشاهلا لأنه جرت العادة أن المستملي إنما يكرر لفظ المملي فكأنه إن سمع اللفظ من المستملي كأنه سمعه من المملي هذا معنى قوله هنا وشفيان شيخه اكتفى بشماعي لفظ مستملي عن المملي أي لفظ لفظة المستملي عندكم أي لفظه المستملي هكذا والظاهر أنها أي لفظة المستملي يعني اكتفى بلفظة المستملي التي لم يسمعها من المملي اكتفى أي اتبع لفظ المملي وذلك أن أبا مسلم المستملي قال لشفيان الناس كثير لا يسمعون فقال أتسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم يعني هذا تلميذ شفيان وهو مستملي شفيان فأنه يقول مبررا أن يكرر وأن يردد وراء سفيان ما يقول يقول له أنت تحدث وهناك عدد من الطلاب لا يسمعون حديثك فما العمل قال له أنت تسمع ما أقول قال نعم قال لنا أمليهم أو كرر ما أقوله كي يسمعه الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقد مجالس الإنلا النبي عليه الصلاة والسلام من معجزته أنه اسم كل في المسجد يسمعون منه وهذا نوع من من الإعجاج لذلك لم يحتاج للمستمي قال قال لسفيان الناس كثير لا يسمعون فقال, أن فقال أتسمع أنت أتسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم ولعل سماع خلف لم يكن في الإنلاه ولذلك يعني لما لم يسمع لفظ سفيان اكتشر على ما سنع وهذا هو الذي عليه العمل يعني الاكتفاء بشماع المستملي من الأكابر الذين كان يعظم الجمع في مجالشهم أن من سمع المستملي دون المملي جاز له أن يرويه عن المملي لكن بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي كالعرض لأن المستملي في حكم القاري على المملي وحينئذ فلا يقال في الأداء لذلك شمعت فلانا كما مر في العرض بل الأحوط يعني أن يقول قال فلان أو أخبرنا فلان أو حدثنا فلان إلا كما في العرض بل الأحوط بيان الواقع كما فعله جماعة من العمة قال قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصل ما كتبت قط من في أي من فن المستملي وهذا يعني نوهد من الاحتياط فعله لكنه لا يعتبر أن من أخذ من المستملي سماعه ليس صعير قال ولا وللتفدت إليه يعني إلى المستملي ولا أدري أي شيء يقول إنما كنت أكتب من في المحدد قال وهكذا تورع آخرون في ذلك قال بل صربه النووي وقال إن الذي عليه المحققون إنه الذي عليه المحققون يعني الحرش على الشماع من الممليه انتهى لكن الأول الذي هو الاكتفاء بالشماع من المستمليه أرفق بالناس كذاك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه بحال إملائه من بعض الألفاظ وقال له كيف قلت فقال له استفهم الذي يليك يعني استفهم من الذي يليك حتى إنهم رووا عن العمشي أنه قال كنا نقعد للنخع قال بالإشكال فأنه قال للنخع بالإشكال هناك للضرورة الشعرية حين تحبيبه والحلقة متشعة فربما قد يبعد عنه البعض ممن يحضر ولا يسمعه فيشأل أي البعيد عنه البعض القريب منه عنه يعني عما فاته أي عما قاله ثم كل ممن يسمع عنه أو من رفيقه تشاهل منه يعني ثم إن كل يقول حدثنا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من رفيقه وقد قال أبو زرعة بعد أن ذلك عن الأعمش قال رأيت أبا نعين لا يعجبه ذلك ولا يرضى به من فهذا على شميل الاحتياط وقولهم أي قول جماعة لعبد الرحمن بن مهدي وأبي عبد الله بن يكفي من الحديث شمه فهم أي القائلون إنما عنوا به إذا أول شيء من طرف الحديث شئل عنه يعني هذا التشاهل وأن الإنسان يقتصر على معرفة أول الحديث هذا أمر جرى به ولذلك كان العلماء يتذاترون والمذاكرة غالبا ما تكون في ذكر الأطراف يعني يأتي الشيخ ويشأل ويقول اذكر حديث كذا اذكر حديث كذا اذكر حديث كذا ويكتفون بالأطراف التي تدل على بقية الحديث فهم لم يسمعوا كل الحديث وإنما شمعوا جزءا منه واكتفوا بذلك عن بقيته وهذا أمر يعني شاغة وشرع لهم قال وما عنوا به تشاهلا أي تشاهلا في التحمل أو من طرف الحديث أي شئلا عن المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه فقد كان الشلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكروا الشيوخة فيحدثوهم بها وما عنوا بها تشاهلا أي تشاهلا التحمل ولا في الأداء ولذلك ينبغي لمن حدث بهذا الأسلوب أن يتبع حديثه الإجازة حتى يكمل التحمل والشماع لا يذاكر معروف المذاكرة بين الشيوخ هذا علم وفن معروف يعني ولذلك يذكرون عن الإمام البخاري أنه إذا سمع حديثا في المذاكرة لا يقل في سنوته وإنما يقول قال فلان والمذاكرة معروفة يعني من المشائل التي يتميز بها علماء الحديث ثم قال بعد ذلك شابعها أي وشابع التفريعات في التحديد من وراء شفر هل يجوز لمن شمع من شيخ من وراء شفر أن يحدث عنه أو لا بعض أهل العلم على شبيل الاحتياط منع من ذلك قالوا الاختمال أن الأصوات تشابه ويكون المحدث غير الذي ظنه الطالب فيروي عن لم يسمع منه لذلك منعوا أن يسمع الإنسان من وراء شتر بل لابد أن يتحقق من الشيخ الذي سمع منه وبعضهم أورد قال لاحتمال أن يكون هذا الذي يحدث انتحل شخصية ذلك الشيح فقد يكون من الشياطين ينتقل صوت شيخه ويحدث ويظن الناس أنه فلان وهو غير ذلك ولذلك قالوا لا يجوز سماع من سمع من وراء الشكر إلا إذا تحقق من الشيخ لكن الإمام الحافظ العراقي وغيره من الأهل العلمي ردوا ذلك الحكمة وقالوا هذا ليس بصحيح لأن عندنا أدلة شرعية تجيز الشماعة من وراء الشتن فهذا حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم علق حكما على حديث بلال بمجرد الشماع فقال إن بلالا يؤذن لليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب فقد علق حكماً وهو جواز الأكل والشرب على شماء أبان ابن أم مكتوب فلو كان تعليق الحكم لا يتوقف إلا بالمشاهدة والرؤية لما جاز لهم أن يأكلوا ويشربوا وكذلك مما استدل به قال إن أمهات المؤمنين وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث الناس من وراء الشكر وقبل الناس خبرها وحديثها ورووه ولم يرد عن أحد أنه قال لا أقبل حديثها حتى أشاهد من تحدث ولهذا يقول التحديث وشابعها في من وراء الشكر وهو ما ذكره بقوله وإن يحدثك من وراء شكر كإزار وجدار من عرفته بصوته وإن يحدثك من وراء شكر كإزار وجدار من عرفته بصوت منه أو قال بالدرج لإخباره بخبر به ممن تفق بعدالته وضبطه كان يقول لك هذا فلان يحدث إن هذا صوته إن كان يحدث بلفظه أو أنه حاضر إن كان السماء عرضا يعني إن فلان يقرأ على الشيخ الفلاني وهو حاضر صحى أي السماع بخلاف الشهادة يعني الشهادة لا تصح من وراء حجاب لاحتمال أن ينطق من ليس مكتشهدا قال له وهذا من باب الفروق بين الرواية والشهادة كما مر بنا أن هناك فروقا بين الرواية والشهادة فمن الفروق بين الرواية والشهادة أن الشاهد لابد أن يكون يعني يرى لابد أن يخضع للرؤية بخلاف الرواية قال لأن باب الرواية أوسع وكما لا تشترط رؤيته يعني الراوي له لا تشترط رؤيته له لأنه لا يشترط جميزه له من الحاضرين قال ويجوز في في من فتكون جارة ويجوز وإن يحدث من وراء شتري عرفته بصوته أولي خبر وصحوا عن شعبتنا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا ولهذا يقول هنا في كلمة كما لا تشترط رؤيته لمن لا يشترط تنييزه له من الحاضرين ويجوز ويجوز في من فتكون جارة يعني ولا تكون إلا هي من العموم أو من إش الموصول وفتحها فتكون موصولة وإن يحدث من وراء شتري وإن يحدث من وراء شتري يعني يجوز فيها الوجهان من وراء شتري على أن جار مجرور ومن وراء شتري على أنه إيش الموصول في مين كسر مينها فتكون جارة ويجوز فتحها وفتحها فتكون موصولة أو نكرة موصولة قال وعن شعبة ابن الحجاج أنه قال لا تروي عن من يحدثك ولم تر وجهه فلعله شيطان قد تصور في صورته يعني في صورة هذا الذي تظنه يحدثك ويقول حدثنا وأخبرنا لنا هذا قول ابن الصلاح كأنه يرد على قول شعبة لنا على صحة الشماع من وراء حجاد اعتمادا على الصوطي حديث إن, بلا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أمن مكتوب